يا موالين لفاض العالين انتم من اتى فذاتون لي هادئ احمد الناس وجاها راعي وامام ودليل في المتا حسن حصن الأمور be hi wajdaba min ulumin wajnadi wasfuhu shib walita